الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج من لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 فجاء بأسنا بياتاً أو مقائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إننا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غائبين وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَنْ ظُلِمَ فَأُولَئِكَ هُمُ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 قال فبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج فاخرج انك من الصاغرين قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين قال فبما اغويتني لا اقعدن لهم صراطك المستقيم ثُمَّ لَقَاتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ لأملأن ان جهنم منكم اجمعين ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا منا فكلا منا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره ولا تقرب هذه فتكونا من الظالمين فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا مَوَّارِيَ عَنْهُمَا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا مَوَّارِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِ مَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشجرة إلا, إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وقاسمهما اني لكما الا من الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجره بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم ان هكما عن تلك الشجره واقل وَأَقُلْ لَهُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تُؤْتِنَا فَارْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قال فِيها تَحْيَوْنَ وَفِيها تَمُوتُونَ وَمِنها تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْه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 حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قالوا قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ قالوا قَالُوا قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَشَهِدُوا عَلَى أنفسهم أنهم كانوا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 فَآتِي مُعَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سنخ الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جنن ممهد لهم من جهنم ممهد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 هلوجَدُم مَا وَعددَ رَبّكُمْ حَقًا قَالونَ عَمْ فَأَذَّنَ مُؤّنُم بَيْنَهُم أَل عَنَت اللهَّ على الظَّالِمِين الذيَّذينَ يَصُدّونَ عَن سَبيلل الذيَّذينَ يَصُدُّونَ عَن سَبيدِ اللهَّ وَيَبغُونِ وَجَاء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 الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَلْيَوْمِنَ نَسَاوَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهَا ذَلِكَ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمٍ مَّاذا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إلا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 والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين وَلَا تفسدوا في الأرض بَعْدَ إصلاحها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 سَقَناهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فأنزلنا به, فَأَنزَلنا بِهِ المَاءَ فَأَخرَجنا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمراتِ كَذالِكَ نُخْرِجُ المَوتى لَعَلَّكُم تَذَكَّرون وَالبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذنِ رَبِّهِ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 إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاهُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ اوبلغكم رسالات ربي وانصح لكم وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم أَلَا رَجُلٌ مِّنكُمْ لَيُنذِرَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فَتَكَذَّبُوا فَأَجَيْنَا وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ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 لا نراك اس قال الملؤ الذين كفروا من قومي ان لا نراك في سفهه وان وان لا نظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفه ولكنني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 بَئْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا تَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَنجَيْنَا هَؤُلَاءِ وَالَّذِينَ مَعَهُ فَأَنجَيْنَا هَؤُلَاءِ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا آدَابِرَ الَّذِينَ كذبوا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 ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب اليم واذكروا اذ جعلكم خلفا من بعد عاد وبوؤاكم وبوؤاكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا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 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولوا عنهم وقال يا قوم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين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 وما كان جواب قومه الا الا ان قالوا اخرجوه من قريتكم انهم اناس يتطهرون فان جايناه واهله الا امراته الا امراه كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا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 فأوفوا الكيل والميزان وَلَا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين وَلَا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله تَعُدُّونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَ عِوَجَا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ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 لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهِ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 إِا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأسَاءِ وَالضَّرَّ إلَ عََّمْ لعَلَّمْ يَضرَّعُونثَُّ بَدَّلناَا مَكَانَ السَّيئَة الحَسَنَتَ حََّ فَووقالوا وَقالوا, وقالوا قَدمَ السَّأَبَ أَنَ الضَّررَّ وَالسَّررَُّ فَخَذْناَوُم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 وَلَ قَدِ جَاءتهُم رُسُلُهُم بِالبَيناتِ فَمَا كانَوا فمَا كَوا لُؤمنِنُوا بِماَا كَذذَّبوا مِنْ قَبل كَذَلِكَ يَطمَعُ اللهَّ عَ قُل بالِالكَافِرين وَمَا وَجدناَ لِأَكثَرم مِن هدِ وَي وَجددَنَ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 يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قالوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا قالوا إن لنا لأجرا إِنَّ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 قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموا في المدينة لتخرجوا, لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين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 وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى اتذر موسى وقومه ليبسدوا في الارض ويدرك واهليتك قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم ونستحي نساءهم واننا فوقهم قاهرون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 قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصَ مِنْ الثَّمَرَاتِ وَنَقَصَ من الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لنا هَٰذِهِ لَنَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُ مَن يَدْعُو اللَّهَ ولكن, وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيَةٍ لَّتَسْحَرَنَّ بِهَا للتسْحَرَناَا بَِا فَمَا نَحْنُ لك بِمُؤمنِنين فأَرسَلناَا عَلَمُ الطّوفَانَ وَجادَ وَقَُّ لَوالضَّفَادِع وََّمْ وَدَّمَ آيات مُفَ الصَّلااتٍ فَسْتَكبرَرُ فَسَْكبرَروا وَوكانوا قَوْمَم مجرمِين وَلََّ وَقَلَمرِجزُ قالَاوا يَا مُوسَ قالوا يا موسى دعوا لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك, لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل, إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون فَتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنَّا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتََّتكَلِمَةُ رَبِّكَحُسنَا عَ ذَنِي إسائل عَ بَن إِسراائلَ بِمَا صَبروا وَدََّررنَّ مَا كانَ يَصْنَعُ فيِي العوْونُ وَقَومُ مَا كانَ يَصْنعوا فيِي العوونُ وَقَمُ وَما كانوا يعيشون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 وَبطِلُم مَا كَوا يَعمللُون قَالَ أَغَيرَ اللهَّ أَبَغِيكُمْ إلَ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ وَهُوَ فَظَّنَكُمْ على العالممِين وَإِذ آ جَينَاكُمْ مِنْ آالِفِ الرعَونَ يَسُمونَكُمْ يَسُمونَكُمْ سُعَذابَ يُقتِلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَاعدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا هَا بعشر, بِعَشْرٍ فَتَمْ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 وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُرِيهِمْ عِجْلًا عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٍ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا, قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن, لنكونن من الخاسرين وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسَفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ بَل لَّمَّا أَنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا وَكَادُوا يقتلونني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 وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَدَيْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا للذين يتقون وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر حِلُّ لهم الطيبات ويُحرِّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزَّروه ونصرواه واتبعوا النور واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك اولائك هم المفلحون قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا قل يا ايها الناس ملك السماوات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 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قوم أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا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 فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قِيلَ لهم فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم رجزاً مِنَ السماء بِمَا كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم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 وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما أعتوا عما نهوا عنه قلنا لهم, قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة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 وبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سيغفر لنا وَإِنْ يَأْتِ مَعْرِضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا فِيهِ وَالدارآخِرَةُ خَيير للَّذينَ يَتَّقُون أَفَلَا تَقِلون وََّذينَ يُومَّكونَ بِالكِتاباب وَأَقامُ الصَّلَ وَأَقامُ الصَّلَةَ إِا لا نُضيع أَجرَ المُصْلِحين. وَإِذ نَطَقَنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تتقون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 وَطْلُ عَلَم نَّبََّ آتَنَهُ آياتِنَا فَسَلَخَ مِنْهَا فَن سَلَخَ مِنهَا فَأتْبَ الشَّيطانُ فَكانَ مِنْ الغَوين وَلَ شئنا لَفَعنَأَو بِهَا وَلَكَّهُ أَخْلَدَ إلىى الأرض وَتَّبَوى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 وَلَ قَِذَ رَأنَّ لِجَهنَّ مَكَثًا مِنَ الجِّ وَإِز لَم قُلوبُ ل يَفقَونَ بِهَا وَلَهُم أَعيون الل يُبَصِرونَ بِهَا وَلَهُم آذَ الل يَسمَعونَ بِهَا أُل أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون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 أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى وَأَنَّ عَسَى أَن يَكُون قَدِ اقترب أَجَلُهُمْ فَإِنْ أَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ وَيَذَرُون فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ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 وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءٍ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وَجَغَلَ مِنهَا زَووجهَا لَسكُنَ إلَيْهَا فَلَمَّ تَغَ الشَّهَا حَمَلَتحملَْلًَا خَفِي فَم فَمَررَتْ بِ فَلََّا أَثقَلَ الدَّ وَلهَّه رَبَّّهُ مَا لَئِن آتَيتَنَ صَالِحَا لإِن آتَتَنَ صَالِحََّ نَكَُّ مِنَ الشَّكِرين. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعْلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَانَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ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 أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبَصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ دُعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابِ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 وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إنَِّينَ إِ دَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكبِرونَ عَن إبَادَتِ وَيسَِّحونَ وَسَبّحونَهُ وَلَهُ يَسْتُدُ